عن العرض والسؤال والحساب والميزان وكتب الأعمال وشهادة الجوارح واليوم إلى الصراط المستقيم بعد موقف الحساب مرور على الصراط وهو طريق على متن جهنم يستكه الناس فالمؤمنون أهل الجنة يجتازونه إلى جنة الخلد بسرعات تتفاوت على مقدار تفاوت الإيمان والأعمال الصالحة وأهل النار تجذبهم كلاليب جهنم فيسقطون فيها هذه الفكرة مبسطة لكن الحكمة أن أهل الجنة مما يزيد سعادتهم في الجنة أن يروا العذاب الأليم الذي كانوا سيقعون فيه لو لم يسلكوا سبيل الحق في الدنيا. لو أن إنسانا في الدنيا دعيا إلى معصية فآبه ثم رأى مصير الذي لب هذه المعصية. يزيد سعادته أن يرى مغبة الأعمال السيئة يعني حتمة الصراط المستقيم أن أهل الجنة يعرفون مقدار عذاب أهل النار فيما لو لم يسلكوا سبيل الجنة في الدنيا مما يزيد سعادة الإنسان في الآخرة أن يعرف أن الذين تنكبوا الصراط المستقيم في الدنيا سوف يعذبون عذابا أليما، لذلك حينما تقرأ في الفاتحة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دائما يجب أن تلحظ وأنت في الدنيا في كل حركة، في كل سكنة، في كل تصرف، في كل سلوك، في كل نشاط. أن تلحظ الصراط المستقيم الذي نهجه الله لنا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إنسان ضاقت به الدنيا ما الصراط المستقيم؟ أن يصبر وأن يتجمل إنسان جاءه المال ما الصراط المستقيم؟ أن ينفقه على كل محتاج ومسكين وأن يشكر الله رب العالمين ففي كل موقف هناك طريق سنه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يسير على خط مستقيم يسير على منهج حكيم يسير على سنة نبوية النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها قدوة فالصراط إذا حكمة المرور فوق جهنم أن يرى المؤمن مقدار العذاب الذي يتحمله العصاة في الدنيا عندئذ يزيد شعور المؤمن بالفوز وأما الجنة والنار أما المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الثواب الأكبر والعقاب الأكبر فقد جعل الله لها دارين دارا للنعيم اسمها الجنة ودارا للعذاب اسمها النار وقد أخبرنا الله جل وعلا بأن الجنة في الآخرة هي مأوى المؤمنين والمسلمين وأنها مراتب ودرجات ولكل درجات مما عملوا في الجنة درجات بعدد المؤمنين كل منا له درجة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأن وأنها مراتب ودرجات تتناسب مع مستوى الإيمان والمعرفة والخشية والعمل الصالح الذي قدمه مستحقها في الحياة الدنيا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن النار في الآخرة هي مأوى الكافرين والمستكبرين عن طاعته وعبادته وأنها منازل ودركات لا تقول درجات الدرجات في الجنة والدركات في النار وأنها دركات تتناسب مع مستوى الإجرام والمعصية والله سبحانه وتعالى يخبرنا أيضا بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقد أشار القرآن الكريم وأخبر الرسول الكريم بأن المؤمنين العصاة إن لم يشملهم عفو الله فإنهم يدخلون النار لتعذيبهم فيها على مقدار معاصيهم هناك مؤمن له معصية له مخالفة هذا المؤمن إن لم يشمله عفو الله عز وجل لا بد من أن يدخل النار ليعذب فيها على مقدار معصيته ثم يخرجون منها إلى الجنة بفضل الإيمان بالله الذي كان في قلوبهم قال تعالى مبينا عذاب النار ونعيم الجنة في سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يعني إلا الذين سبقت لهم معرفة بالله واستقامة على أمره سبق لهم عمل صالح ثم صدرت منهم مخالفات هم يدخلون النار ليعذبوا جزاء مخالفاتهم ومعاصيهم ثم يخرجون منها إلى الجنة نظيرة إيمانهم وعملهم الصالح هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الله سبحانه وتعالى أعلم بهم إن لم يشملهم عفوه يذوقون النار حقبا من الزمن وبعدها يدخلون الجنة يترى مليون سنة مليونين خمس ملايين حقب فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هي إلا ما شاء ربك تعني أن من أهل النار من يخرج منها إلى الجنة بفضل إيمانه السابق وعمله الطيب لذلك النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط المخلط هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخراً سيئاً عامة المسلمين مخلطون مؤمن مؤمن، مسلم مسلم مستقيم مئة بالمئة الله يعفو عنا، الله يتغمدنا برحمته نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان الله عز وجل يتولانا هذا كلام لطيف لكن الدليل ما له مستقيم نفسه غالبته إيه؟ قال له عزني وأوجز يا رسول الله قال له قل آمنت بالله ثم استقم قال له استقم هيت إليها قال له أريد أخف منها يعني على أخف شوي قال له إذن فاستعد للبلاء فمؤمن مؤمن بيصلي لكن إله مخالفات ماشي الحال الآية تقول هناك من يدخل النار ليعذب فيها بقدر معاصيه وبعدها يخرج منها إلى الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود هون سؤال كبير ما معنى قوله تعالى ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء رب ربك هذه الآية فسترتها بتفصيل شديد حينما فسترته بفضل الله تعالى سورة هود قديما هذه الآية تعني أن أهل الجنة استحقوا الجنة بفضل الله عز وجل وأنهم في الجنة لا بحكم عملهم في الدنيا فقط بل برحمه الله عز وجل يعني مشيئة الله لا تحد لكن الله عز وجل أخبرنا في آيات أخرى أنهم ليسوا منها بمخرجين هذا مبدأ ثابت من دخل الجنة فلن يخرج منها وليس معنى هذا أنه استحقها في ع... بعمله ولم يخرج منها ما دام عمله طيباً لا استحقها برحمة الله وقد فصلت في هذا أيضاً في درس سابق الجهنم يستحقها أهلها بمحض العدل بينما الجنة يستحقها أهلها بمحض الفضل وفي الاستدلال القرآني على خروج عصاة المؤمنين من النار استدل أهل العلم بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى قالوا والإيمان خير فلا بد أن يلاقي الأجر عليه الإيمان خير فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى واحد آمن صلى وارتكب معصية المعصية يعذب وفقها في النار لكن الإيمان بالله لا بد من أن يناله خيره في الآخرة فلا بد أن يلاقي الأجر عليه ويجب أن يكون ذلك بعد تطهيره بالعذاب لأنه إذا أثيب على إيمانه قبل دخول النار فلا يكون ذلك إلا بدخول الجنة لكنه إذا دخل الجنة امتنعا أن يخرج منها لقوله تعالى وما هم منها بمخرجين، لذلك إنسان عمل عملا صالحا وأخر سيئا، يعذب أولا ثم يدخل إلى الجنة يدخل إلى الجنة، فيبقى فيها إلى أبد الآبدين، لأنه المبدأ الأساسي وما هم منها بمخرجين. ويشهد لهذا الاستدلال القرآني أحاديث كثيرة تبين خروج العصاة المؤمنين. من عذاب النار الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة جملة من أوصاف الجنة والنار يطول الحديث عنها ولا تخفى على متتبع كتاب الله بالتلاوة وهي في جملتها تثبت دقيقوا في هذه الكلمات أن في الجنة أنواعا لا تحصى من النعيم المادي والروحاني وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين وأن فيها الفردوس الأعلى المعد لأكرم الخلق على الله إلى غير ذلك من أمور كثيرة المعلومات كلها معلومات من اليقين الإخباري الذي أخبرنا الله عنهم نؤمن به وكفى وأن في النار أنواعا رهيبة من العذاب المادي العذاب المادي عذاب النار تلفح وجوههم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وأن في النار أنواعا رهيبة من العذاب المادي والرحاني وأنها دركات ووديان بعضها أشد عذابا من بعض وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلى غير ذلك من أمور نعوذ بالله من أن نكون من أهلها ثم هناك موضوع دقيق هو موضوع الشفاعة التي وردت فيها بعض الآيات وبعض الأحاديث الصحيحة ويدخل ضمن قاعدته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل في هذه الآية باب الشفاعة فلله تعالى أن يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا دعاه أن ينزل خيراً على عبد آخر من عبيده أو أن يدفع عنه ضراً أو أن يغفر له من خطيئاته سواء أكان ذلك في الحياة الدنيا من الحي للحي أو من الحي للميت أو كان ذلك يوم القيامة ودعاء الأخ لأخيه نوع من الشفاعة فيه عند الله فلا مانع من أن يمنح الله فضله لعبد من عباده إكراما لشفاعة يوجهها عبد آخر مقرب عنده أشرح لكم ذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى كمبدأ عام ممكن يقبل دعاء إنسان في حق إنسان أسرع الدعاء إجابة دعاء أخي بظهر الغيب يعني الله عز وجل في الدنيا إذا الإنسان دعا ربه عز وجل أن ينجي أخاه من شر فالله سبحانه وتعالى قد يقبل هذا الدعاء أو أن يخصه برحمة فالله سبحانه وتعالى يقبل هذا الدعاء فدعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب لا يرد هذا الدعاء في الدنيا من أخ لأخيه أحد أنواع الشفاعة، فالشفاعة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا من حي لحي أو من حي لميت، وفي الآخرة بين المؤمنين. يعني أحيانا الله عز وجل بكرم إنسان يعني بسمح له بقبل بدعاءه شفاعته لإنسان. أما المشكلة أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحقها إلا من مات لا يشرك بالله هي النقطة المهمة لأن هناك آيات تنفي الشفاعة وهناك آيات تثبتها أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار الإنسان إذا مات مشركاً لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية واضحة الذي يموت مشركاً لا يستحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والذي يموت موحداً يستحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني صار الشفاعة في عمل قمت بعمل مات الإنسان وهو مؤمن موحد لم يمت مشركا إذن لأنه مات موحدا استحق أن يشفع النبي له أيضا وفق شروط سوف تأتي بالتفصيل في معنى آخر للشفاعة أنك إذا لازمت أخا مؤمنا لازمت قد تستفيد من علمه قد تستفيد من خلقه قد تستفيد من أحواله قد تستفيد من إقباله قد تستفيد من ورعه قد تتعلم منه قد تتخلق بأخلاقه قد ترقى به قد تنجو من عذاب النار بدلالته بدعوته فهذا نوع من أنواع الشفاعة في الدنيا يعني إذا واحد لازم مجلس علم واستمع إلى الحق وطبقوا في البيت كلما سمع توجيها قرآنيا طبقه كلما سمع نهيا عن معصية ابتعد عنها دعي إلى إتقان الصلاة فأتقنها دعي إلى العمل الصالح فعمل الصالحات دعي إلى ذكر الله فذكر الله كثيرا هذا الذي لازمته شفع لك في الدنيا واحد جالس مثلا عالم جالس تاجر علموا أصول التجارة، أصول البيع، كيف يسجل الحسابات، كيف يستوى الإبضاعة، كيف يكون لطيف مع الزباين طبقت للرسلات التاجر الكبير معنى هذا أن هذا التاجر الأول شفع هذا التاجر الثاني هذا معنى لطيف جداً ودقيق يعني أنت في الدنيا إذا جالست أهل الحق شفعوا لك بمعنى أنهم نهضوا بك بعلمهم وأحوالهم وأخلاقهم وذلالتهم وإقبالهم هذا المعنى الإيجابي للشفاعة المؤمن يشفع للمؤمن والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته شفع لكل أصحابه بمعنى أنه علمهم وهذبهم وأرشدهم وسمى بهم وأسعدهم وأكرمهم هذا المعنى واسع جدا للشفاعة يعني كل إنسان مدعو أن يلازم أهل الحق قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها يعني إذا كان أنت صاحبك أخ صاحبك صديق صاحبك جار دللته على الله دعوته للتفكر في آلاء الله دعوته لحضور مجالس العلم دعوته للعمل الصالح دعوته لغض بصره دعوته لإقامة الإسلام في بيته دعوته للإحسان إلى الخلق فطبقا دعوتك واستجاب لك فسعد بهذه الدعوة يعني أنت شفعت, شفعت له من يشفع سفاعة حسنة يكون له نصيب منها كل أعمال أخيك في الدنيا التي فعلها استجابة لك في صحيفتك هذا المعنى الإيجابي الواسع معنى يدفعنا جميعا إلى الدعوة إلى الله يعني أنت كما قال بعضهم لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله هذه شفاعة هذا المؤمن بدعوته الطيبة واستجابتك له شفع لك فكل أعمالك في صحيفتك هذا في الدنيا كما قلنا شفاعة حي لحي طيب هلأ شفاعة حي لميه إنسان رب ابن صالح، هذا الابن بعد موت أبيه دعا إلى الله، أحسن للناس، صار خيره عميما كل هذه الخيرات في صحيفة الأب، فكأن هذا الابن شفع لهذا الأب، بمعنى أن الأب رب هذا الابن ومات، أعمال هذا الابن الطيب في صحيفة الذي رباه، إذا واحد مشى في جنازة. فتعظ بها أشد الموعظة واستقام من ثوره على أمر الله استقامته بسبب هذا الميت فكأن هذا الذي سار في الجنازة شفع لهذا الميت هي شفاعة حي لميت قرأت القرآن على روح فلان فتأثرت بهذه الآية واستفدت منها وطبقتها وسعدت بها من السبب الميت شفاعة حي لميت بالآخرة خطر البالي مثل بيوضح الفكرة لو فرضنا أب أراد أن يعطي ابنه مبلغا من المال الأب كله حكمة وعلم أراد أن يعطي ابنه مبلغ ألف ليرة لسبب ما استحقاقا فجعل هذا المبلغ عن طريق الأم تمتينا للعلاقة بين بينها وبين ابنها واضح المثال يعني ربنا عز وجل هؤلاء استحقوا دخول الجنة لأنهم ماتوا غير مشركين بالله فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا العطاء عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام هذا معنى آخر من معاني الشفاعة إذن الشيء الدقيق أن الله تعالى يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا دعاه أن ينزل خيرا على عبد آخر من عبيده أو أن يدفع عنه ضرا أو أن يغفر له من خطيئاته سواء كان ذلك في الحياة الدنيا من حي لحي أو من حي لميت أو كان ذلك يوم القيامة ودعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب نوع من الشفاعة عند الله فلا مانع من أن يمنح الله فضله لعبد من عباده إكراما لشفاعة يوجهها عبد آخر مقرب عنده إذا من حيد حيف الدنيا يعني إذن لازمت المؤمن يشفع من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها يتحمل صار في عنا شفاعة سلبية واحد دل الثاني على طريق الانحراف دل الثاني على كسب المال الحرام أقنع الثاني بقبول مال غير مشروع أقنع الثاني ببعض المباهج المحرمة بعض الملذات المحرمة ففسده فسقط في هاوية المعاصي هذه شفاعة لكن من نوع آخر للأول يتحمل كل الوزر الذي فعله الثاني إذا الآية الدقيقة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها كل هذا يتم بإذن الله بقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني الشفع الزوج لا يستطيع إنسانا أن يصيب خيره إنسان آخر إلا بإذن الله ولا يستطيع إنسان آخر أن يصيب شره إنسان آخر إلا بإذن الله فالشفاعة من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أما في الآخرة تكريماً لهذا النبي العظيم يجعل بعض العطاءات عن طريقه للمؤمنين شيء آخر في الشفاعة إن قبول الشفاعة إنما يدخل في باب الفضل الذي يكرم الله به عبادك والله سبحانه وتعالى لا حجر عليه في فضله يختص برحمته من يشاء واحد دخل عند النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسبيل يعني يبدو أنه عمل عمل ليس لائقا أحد الأعراب فأصحاب النبي الكريم يعني أحد إليه النظر فخاف النبي عليه الصلاة والسلام وسعه يعني أكرمه ففرح فقال اللهم ارحمني و ولا ترحم معنا أحدا يعني فقال عليه الصلاة والسلام يا أخي لقد حجرت واسعا رحمة الله واسعة فالشفاعة تدخل في باب الفضله الآن كل آية في القرآن تنفي الشفاعة لا تنفعهم شفاعة الشافعين يوم لا ينفع ولا خل ولا شفاعة مثل هذه الآيات التي تنفي الشفاعة معنى ذلك أن فلانا الذي رفضت أو رفض أن يشفع له مشرك مات مشركا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالقاعد الثاني لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به أو جهوده وإنكار ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى واتقوا يوما من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة إذا نفيت الشفاعة فلأن الذين رفضت الشفاعة فيهم ماتوا مشركين بالله عز وجل جاحدين لفضله كافرين به هؤلاء لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ينظر فيرى بعضاً من أمته يساقون إلى النار يقول أمتي أمتي فيقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول سحقا, سحقاً سحقاً هؤلاء الذين ماتوا مشركين بالله هؤلاء لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث آخر للسيد فاطمة يقول يا فاطمة بنت محمد أنقذ نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم ما يبتئ به عمله لم يسرع به نسبه أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار عن قانون صار حينما ترفض الشفاعة أو تنفى الشفاعة فلأن الذي رفضت في حقه مشرك فإذا قبلت الشفاعة فلأن الذي قبلت في حقه مات موحداً مات غير مشرك فأمر الشفاعة في ذلك يعني شفاعة الغفران عن الشرك به لا مطمح فيه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقد أعلن الله عن عدم قبول الشفاعة إذا كانت من هذا القبيل في عدة آيات منها قوله تعالى وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع واضحة مثل الشمس ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الشيء الثالث في الشفاعة أما قبول الشفاعة في غير الشرك بالله أو جحوده فهو منوط بمشيئة الله تعالى إن شاء قبلها وإن شاء رفضها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم هؤلاء الذين خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئا هؤلاء متركون لرحمة الله إما أن يقبل فيهم الشفاعة أو لا يقبل لحكمة بالغة هو يفعلها قال تعالى ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهده هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وماتوا مؤمنين موحدين هؤلاء متركونه لأمر الله والشفاعة كما قلنا قبل قليل محض فضل لا يملكون الشفاعة أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدة وذلك بالإيمان به وبما جاء من عنده فإنه قد يناله فضل من الله بقبول الشفاعة فيه والعفو عنه والله أعلم والشفاعة رابعا يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذن له الرحمن ورضي له قولا إلا ممن كانت ممن ممن أذن له الرحمن ورضي له قولا قال تعالى يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أي يومئذ لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له الرحمن بالشفاعة ورضي له قولاً فإن شفاعته قد تنفع إذا شاء استجابها يعني هناك إنسان يستحق الشفاعة وهناك إنسان تقبل شفاعته في شيئين أولا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هؤلاء الذين تطلب الشفاعة لهم يجب أن يتخذوا في الدنيا عند الرحمن عهدا بمعرفتهم بالله واستقامتهم على أمره وطاعتهم له وتوحيدهم إياه وشكرانهم على نعمه إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هؤلاء الذين تقبل الشفاعة فيهم أما الذين تقبل شفاعتهم هم يجب أن يأذن لهم الرحمن وأن يرضى لهم قولا في عندك المسفع به والمسفع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذاً فالشفاعة كالغفران تدخل في باب الفضل إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها صار الموضوع في مجمله أن الشفاعة بمعناها العام يعني أن تستفيد من إنسان إن لازمت مؤمناً صاحبته، استمعت إلى أقواله طبقت دلالته، عملت بتوجيهاته، استفدت من أخلاقه، سموت بدعوته معنى ذلك أنه شفع لك في الدنيا يعني أعطاك كل خبراته، وكل أحواله، وكل علمه، وسلكت بالطريق فكل واحد سلك إنسان بالطريق الإيمان شفع له بالدنيا هذه شفاعة حياً لحياً في الدنيا، وأعظم شفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان بين أظهر, بين أظهر الناس تعلم من أخلاقه، من أحواله، من إقباله من ورعه، من حلمه، من عفوه، من كرمه شفاعة حي لحي أن تسلك معه فتتعلم منه، وتسمو بأخلاقك وفق دعوته وشفاعة حي لميت من تعمل عمل صالحاً كان هو السبب فيه فقد شفع هذا الحي لذاك الميت أما في الآخرة معنى الشفاعة أن الله عز وجل يعطي عباده عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام إكراماً لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه المعاني المجملة ثم إن الشفاعة لها قوانين أول قانون إنما تدخل في باب الفضل. والثاني لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك بالله والثالث قبول الشفاعة في غير الشرك بالله منوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء قبلها وإن شاء رفضها رابعا الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذن له الرحمن ورضي له قوله والآيات حول هذا الموضوع كثيرة والأحاديث كثيرة نرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى معالجة الموضوع بشكل موسع في وقت آخر والحمد لله رب العالمين